اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهم الى يوم الدين اما بعد فيقول رب العزة تبارك وتعالى ولقد نفخ الله بزجر وأنتم أذلة أتقبل الله علكم فشول ايها الاخوة الازلاء كان رمضان عند السنة الثالثة وعن امتداد التاريخ شهر عمل وتبصير جهاد وشهر جهاد وعظام وشهر ثورة على قبل الكفر والظلم في يوم رمضان شهر نوم وحضور وقتل، أمثالها شهر كفاية ويبوان وعمل، فها الغزوات الزواج الرئيسة والصورية والأساسية في الإسلام كانت في شهر رمضان، ففيه كان فتح مكة. ففيه كانت رجوة بكر الكبرى التي انذل الله فيها سورة الانسان فتحدثوا عن احداثها وصائعها على طريقة القرآن في اتخراج العبر والتنباط المواعظ والجروب فليست مهمة القرآن تتبع الاحداث والاستغفال في الوقائح انما مهمة القرآن الهجاية والعبرة والتحراج ما فيه منفعة وفائدة للمسلمين على انتلاب التاريخ فصورة الانفال تعلمنا ان الحياة الاسلاميه لا تقطع المكتب والخطاره وليس الامر امر يدحل والاداره ان تتم الامور فقط بالماديات ولا بما يحصل عليه الانسان من فوائد ومنافع انما تنير القاص بما تحقق من من سمار ولا وما يقوم في خدمة الاسلام من اعمال عظيمة ولذلك تهتم الصورة اول ما تهتم بتخلوط القلب من الماديات ان الماديات اذا دخلت في شير ارتجته وجعلته يخضر من خوانين المال والافتنطان ان صورة الانسان اول ما تعتني به ان تحلط قلب المسلم من ان لا يخضع المادة او ان لا تكون المادة هي الحاكمة المفيترة على بنيه وشعوره فعاهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة مباشرة فخافلوا في أمر الغنائم فقال بعضهم نحن أحق بها لأننا الذين تاردنا المشركين في الصحراء وخرقناهم وقال الآخرون نحن أحق بها لأننا أحقنا برسول الله حتى لا يخلص العدو إليه وقال الفريق الثالث نحن احق بها لاننا نحن الذين جمعناها وفنقناها ونظمناها وبدأ الخلاف يقول بين المسلمين عقب غزوة ضحة فيها بأنفتهم وبما يقول هذا شأن المادة هذا شأن من يتدف الى ان يكون المال او الغنيمة هي التي تقيس عليه. حتى قال رباد الله القامد سلفنا في الغنائم وساءت فيه أصياء أخلاقنا. فنزلت الآية. يسألونك عن الأمثال. قل الأمثال لله والرسول. الله يشرع الرسول يختصر واصلحوا ذات بينكم ليس المهم ان تختلفوا على النبى بل المهم ان تصلحوا ما بينكم وعطيعوا الله ورسوله ان تنتم مؤمنين ثم تتعذفوا عنهم المؤمنون وتعرفهم وتبينوا احوالهم ذلك انها تعلم ان الامر يجب ان يكون راجيا وكيف يا اهل الهجرة ويا اهل النصرة فتحدثون عن المال وانتم الذين تركتم دركم وانوالكم ووطنكم وانتم يا يا معشر الانصار ضحيتم بكل ما تنجفون فكيف يكون خلاف بينكم على المأسى وفي درس اخر تبين ان عمر المكتب والخطارة يجب ان لا يسود المعارك وان لا يسود شؤون المسلمين. الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين احدى الطائفتين. اما التجارة واما الجيش. لكن كثيراً من المسلمين يرغبون في التجارة فإذن الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والنبل حدث أن المسلمين إنما فرضوا لا ليقاتلوا عدوا إنما ليتولوا على تجارة ألف بعير محملة ب. البضائع يقودها ابو سفيان في ثلاثين او اربعين رجلا فهم لم يخرجوا للقاء جيشه. واستطاع ابو سفيان بنهاره ان يثبت من قبضة المسلمين وان يمشي على ساحل البحر الاحمر حتى ينجو بإجارته ويبخط راحية مكة. ثم خرج المشركون في جيش. قد أعدوه لكثال المسلمين إذا الأمر على خلال ما كان يتوقع كان الخروج للتجارة تفوجئه بمقادلة جيش الأمر قد تغير فالتفار النبي صلى الله عليه وسلم أضحاره أن يؤذر وأن يحجر أن يتقدر عنها؟ أن يتأخروا عنها أن الموقف قد تغير فقام عبدو بكر فقال واحسن. وقام عمر فقال واحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله انظر ما اردت فنحن معك. والله لا نقول لك كما قال بني اسرائيل لموتك. اذهب انت وربك فقاتل ان هابنا قائلون. ولكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. مقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. والذي بعثك بالحق. لو تركنا بنا الى برس الرماد الى اقصى معمور الارض لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه. ففر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقق رفير. لكنه يجد ان تقل الجنس مع الأنفار. فلا فلابد ان يستشير الانصار فقال اشيروا علي ايها الناس وانما يريد الانصار فقال فعد ابن معال من مرؤساء الانصار والله متعلك تريدنا يا رسول الله قال اجل قال يا رسول الله قد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق فعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على الصدق والصحه بك انظ يا رسول الله لما اردت فمن الذي بعثك بالحق لو قذفنا البحر فخدمناه معك لا تخلى منا رجل وحده واننا نقدر الحق صدق عند اللقاء فلعل الله يريد منا ما تقر به عجب لعلك ان تكون قرجت لعمر واحدث الله لك غيره قوضي لما اراك الله قفل حبال من شئ وقف حبال من شئ وزال من شئ وعادي من شئ وخذ من اموالنا ما شئ واعطنا ما شئ وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيك فضر النبي قال الله عليه وسلم فاستبشر خيرا فقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الصائفتين والله لك أنني أنظر إلى مصارع الحوم فانظروا معكم الله إلى كلمات التذك والإيمان إلى الكلمات التي يجب ان تحفظ وان تعلّن بالأجيال سنوى الأجيال وان احفظها شبابنا وأبناؤنا دائما كلمات القوة والثورة على أهل الزبن والعروان كلمات الانطراق للعمل العمل الإسلامي الجاد لا للنوم ولا للقمود لو جرت بنا الى افطى معمول الارض لو قبت بنا البحر فقبته لقبناه معك كلمات هي القوة هي الثورة هي العمل الجاد هي الجهاد في سبيل الله يختل باحرف من نور وتفجل في القلوب لا تبدأ النعيها جيدا وابتشارة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه كذأبه دائما في كل موقف. الشورى وشاورهم في الامر وامره الشورى بينهم ثم نجد نزل. نجد الرسول الكريم وهو يقول ان الله وعدني احدى الطائفتين ان الاسطلع على التجارة وان تغلب على الجيش لكن بعض المسلمين يفرح بالتجارة في الندى في النكسر عنف جمل محمل بالبضائع تجارة خيضة تداع عليها خير لكن لا يرغب في في الجيش لأن التجارة لا سلاح فيها لا سوكت فيها وفي الجيش سوكة وسلاح وقر وقر إن التجارة لا تكلف لا تكلف ثعظا لكن الجيش والإنفاء يكلف القتل والأسرى فكثير منهم راغضون في غير ذات الشوكة في التجارة وتودون أن غير ذات الشوكة تتكون لكم لكن لا يكون ذلك أفدا إن أمر التجارة ليس في حسبان أصحاب العقيدة ان اسلوب المكتب والخفار لا يكون طريقا لأهل الايمان لو لأ كان كذلك لمفتوا في دورهم وفي اوصالهم ولا ربحوا من التجارة ما ربحوا لكن اهل الايمان يقاتلون عن عقيدة وعن ايمان ملأ كلهم بد ان يكون ما يعملونه هو الذي يقوّل إيلان وينشر الإسلام في كل مكان لا بد من خطع ذات الكافرين فمن إحفاظ الحق وإبطال الباطل لكن لا, لا فائدة للحفاظ المكتب والكفارة أبدا ولذلك سجل التعكيد القرآني ويريد الله أن يحقى الحق بكلماته فيقصى ذات الكافرين ليحقى الحق ويبطل الباطل ولو كره المجينون ليس حساب اليكسد واقتصاره هو الذي يعنينا ليس بماديات ولا ارتفاع دخل الانسان هو الذي يهمنا انما الذي يهمنا احفاظ الحق واحفاظ الباطل نشر الاثنان يحفظ <تصفيق> عداد الكافرين لا بد لطناظذ طناظذ الكبر ان يقتلوا وان يقتلوا حتى تذهب العوائق من طريق نشر الاسلام وهكذا تعالج جثورة الانسان امر الماديات وخساب المكسب والخصار وحين ما استشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بعد الغدوة ناذا يسمعون في الازرع ورى ابو بكر ان يؤخذ منهم الاتفاق ورأى عمر ان يقتلوا لان هؤلاء ليسوا اصر حرب انما هم مجرم حرب لانه مجرم الحرب لا تجري عليهم احكام الاصر يقضى ان يحفظوا وان يعتقلوا وتنزل الايات تعالج اما المسلمين للناس لأخذهم الفلاح ما كان لنبي ان يقول له اثرى حتى يكتن في الارض لابد من اكتار الحصل والجراح في هؤلاء الذين وقفوا للدعوة بالموقع تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاخرة والله عزيز الحكيم لولا كتاب من الله فبق لنستكم فيما اخذتم من اموال ومن شداء لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إذا كرة الأنثال تعالج في قلوب المسلمين أمر مادة وحتابا نفس الارتصال وتعلمنا كرة الأنثال تعلمنا أن الإسلام لا ينظر إلى الحرج على أنه أجلحة فمن ملك السلاح فهو الغالب لا هذا في العسكرية الحديثة عو القديمة لكن في العسكرية الإسلامية ننظر إلى أن السلاح جزء من المعركة لكن السلاح الغالب هو سلاح الإيمان وسلاح السقوة وسلاح الثلة بالله عز وجل ولذا نجد أن الأسلحة المادية من كانت إلى العنصر الأداني كما يفهم الغرض الآن ما واجه الأفغال روسيا في العطل الحديث وما واجه المسلمون أكبر امبراطوريتين ساعتها الفرس والروس ماذا كان يملك المسلمون من أسلحة المادية بعض السيوف عن الضوء لكن الفرث والروح كانوا يملكون الكثير فكيف راجع المسلمون الفرث والروح فالاتلاح المجي فقط صلى الله فإن المسلمين, المسلمين لا يكلمون إلا أن يعدوا ما استطاعوا من قوة لا أن يكونوا سبعا لعدوهم بالقوة عبدا لكن السلاح المعنوي الايمان هو العنصر الاساسي الذي تتحدث عنه سورة الانسال وتمينه فسورة الانسال تبين ان المؤمنين او الذين اذا ذكر الله فجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته ارادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوقفون بهذا الايمان يقابلون عدوهم وينتصرون عليهم ليس الامر سلاحا المادة ليس ليست المعارك تحسب بالقلم والورقة كلا ليس هذا في النظام الاسلامي انما السلاح النادي جزء فقط حسب للصطاعة وجهد الطاقة اما السلاح المعنوي سلاح الايمان وقثروا بالله وما لمت الله به عباده من فها فهاهم الملائكة نزلوا ليعلبوا المسلمين وإن لم يقاتلو إلا كثانا قليلا أو لا إل فاستغيثوا ربكم فاستجاب لكم أني مددكم بألف من الملائكة مربين ثم كان خلاص آلاء ثم كان خمسة آلاء من الملائكة المتوهين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نقر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سلاح تأتي من عند الله سلاح النوم لتحجأ الأعطاء وتغمب العيون وترتاح النفوس إذ يغشيكم النعاة أملة منه واذا فقدوا الماء للطهارة او للشرب او لتثبيت الاقدام فالا السماء تغضر ان تمتر وينزل المطر يثبت الاقدام وينبت الرمل ويربط على القلوب ويتطهروا ويشربوا كل ذلك لانهم قطاعوا الله ووحدوا الله فآمنوا به وينزل عليكم من السماء ماء ليظهركم به ويذجد عنكم رجز الشيطان وليرضف على قلوبكم ويصدد به الأقدام أيها الإخوة الأجلاء علينا أن ندرك القرآن وأن نتدار كثيرة نبينا الكريم وأن نعرف الغزوات فكان الصحابة يقولون قلنا نعلم مغازي رسول الله كما نعلم السورة من القرآن لا بد أن نتعلم مغازي رسول الله وأن نعلمه أولادنا وأن ندر تكثيره على ضوء القرآن وأن ننطلق بديننا ندعو إليه ونجاهز في سبيله ونعلمه الناس لا نتعلم الخمول ولا الكسل ولا النوم ولا السفاد ثم ندعم أننا أميون لا بد أن ننطلق بالإسلام كمن طلق به سلكنا الطالح أقول قولي هذا وأذكرت الله لي ولك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا عباد الله اوصي نفسي واوصيكم لفقوة الله وعلينا ان نضغط القرآن والسنة وان نعرف غزوات رسولنا الكريم قال الله عليه وسلم فيها حضر من نور وطاقة وقدرة ننفلق بها في حياتنا كلها في غزوة فد تعلمنا قوة الامثال ان السلاح المادية ليس هو الاساس ولا الارض السلاح المادية جزء يعتبر قليلا امام الاسلحة الاخرى سلاح في تعداد الملائكة اذ يحي ربك الى الملائكة اني معكم تذبت الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رؤبهم اي نصر اعظم من هذا تجبيت للمؤمنين وعنقاء للرؤب في قلوب المتافلين انهم كافل هذا هل هذا محسوب في السلاح المتافل كثيث ورفيث نهج يبحثون لن كنت لهم هذا في كتابهم المادي في العمسرية لا يعرفون شيئا من هذا كله، لكن في كتاب الإسلام، سبده الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين خبروا. هذا سلاح معنوي، ستيت منهم، وإذا ألقيت ثبات وطمأنينة في قلب، فحدث عما يفعله ولا حرج، وإذا ألقي الرعب في قلوب الأعداء. تحذف عن تخاذرهم ونقوطهم على الاعفار فألقي في قلوب الذين كفروا وهكذا نجلو هذا السلاح تثبيت المؤمنين ورعب الكافرين ثم سلاح اخر انها ليست المذيات ولا المدافع والقنابل بالتحق انما هو الايمان بالله هو توحيد الله هو ذكر الله هو قاعة الله هو العمل لديه الله. جنسك النبي صلى الله عليه وسلم بحثنة من قراء ثم يرمي بها في وجوه العدو الجنج فتصيبه ما يقرب من ألف حثنه تصيبه ألفا لو كانت عشرة جبادة أو أشوية في الكراب ما أصافت الألف كلها ولذلك القرآن يتجد فلن تقبلوهم ولكن الله خسلهم كما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما رميت حين رميت أيها الرسول الكريم بالتراب في وجوه القوم ما رميت إذ رميت حينما رميت لم تكن أنت الرامي إنما في الحقيقة الله هو الذي عمل حتى أصابت حزنه وجوه هذي يطلب أو يطلب من الألف فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رميت ثم يا نزد أن الرعي رفا العين أعطاب العين تحت تضرس المعركه كل شيء يقول في مصنعه معرفه الاسلام حتى البصر حتى النظر حتى رؤيه العين نعم المسلمون يرون المشركين قليلا والمشركون يرون المسلمين قليلا في باب وَإِذْ يُرِكُمُوهُمْ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُونِكُمْ قَلِيلَةٌ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُونِكُمْ لنقضي الله أمرا كان مفعولا لتبدأ المعركة وليفضل طناديق الشرك ويحط الله الحق ويبطل الباطل وإلى الله ترجع الأمور حتى العيد نعم رؤية التقليل والتكثير سبعاً لمصلحة المعركة ولما يفيد المسلمين أي أصلح أكثر من هذا وأعظم؟ أ هذا في خطاب الغرب؟ هذا في خطاب العسكرية الحديثة؟ كلا، إنها في خطاب عسكرية الإسلامية إن القوى المادية أشد خطراً وأكثر فتكاً من القوة المادية. إن السلاح المادي. ليس إلا جزءاً من الأسلحة التي تحضر في المعركة إن فلاح النوم والماء والتقليل والتكسير وتفتيح المؤمنين وعقاء الرعب في قلوب الكافرين هذه وعرها أسلحة حضرة في المعركة من إسلام نظرة فيها يحسب حسابها لكن العبكرية المدرية لا تنظر الى هذا كله بهذه الاسلحة حفظ المسلمون الفرف والروم وسائل اعدائهم وقضى الاسغال المجاهدون على قوة حظمة في العصر الحديث فلابد ايها الاخوة من أن ننظر الى هذه الاسلحة وأن نتفيجها ونتنجها وذالك لا يكون إلا بالإيمان بالله وبتوحيده وبذكره وطاعته وثمرة النوافل بعد الفرائض والعمل لدين الله والتحرك والفضحية والجهاد سبيل الله أيها الأخوة الأجلاء لا رب أن نذكر هذه المعاني وان نقرأ شورة الانسان لنأخذ انها احداث غزوة بزر فعليكم ايها الاخوة وانتم في شهر رمضان ان تذكروا اخوانكم الفقراء واليتام والارام ان تتذكروا الاجونين والمعتقدين واثرهم وهم لا يجدون لقمة العيش تذكروا انتم في شهر الكرم والسفاة وعندم تتعلمون من رسولكم الكريم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود من يقول في رمضان فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من البيت المفتق فتنكموا بكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود من يقول في رمضان فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالقل الشئ من الريح المرسلة تذكروا اخوانكم لا يكن كل همكم ان تجمعوا الدولار الى الدولار وان تضموا المال الى المال انما تذكروا من تركتموهم وراءكم تذكروا الفقراء وهم لا يجدون ما يخفرون فيه في شهر رمضان تذكروا اليتامة والارامي تذكروا الحواري والأزقة التي يسكنها اخوان لكم ولا يجدون لا يجدون نقمة عيش لا يجدون كيف يحفظون به ما يحفظون به شرفهم وعرضهم وكرامتهم فعليكم ان تبكروا اخوانكم وان تمدوا لدى المساعدة وان تبعثوا دائما باموالكم الى هؤلاء المحتاجين ايها الاخوة سيروا على بركة الله ادعوا الى الله ومووا بالمعروف وانهوا عنه ينكر وجاهدوا في سبيل الله فعالوا خير لعلكم تفلحون ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله عز وجل قال إن الله وملايكته يطلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى دائه وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك مجباك رحمته وعزائم مغفرة والعصمة من كل ذنب والغليمة من كل بيت والسلامة من كل كله لا تعملنا ذنبا إلا نفصل ولا عما إلا فرجها ولا حاجة منه هي لك رمم إلا قبلتها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل ثلاثنا وطيامنا وقيامنا وقراءتنا يا أرحم الراحمين اللهم منصور المجاهدين في اقوى الاستاذ وانطر المجاهدين في فلسطين وانطر المجاهدين في اغتريا وانطر المجاهدين في كل بلد الكسامين وفلاصل لنا وإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تبعا في قلوبنا ظلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوس الرحيم اخذ القلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعيه اهدنا الصراف المستقيم صراط الذي أمرت عليهم غير المغضوب عليهم ربان. عن الأنفال. قل الأنفال الله والرسول. فاتقوا له وأصلحوا ذات بيدكم. فعطيعوا الله ورسوله وإن كنتم إنما المؤمنون إن الذين إذا ذكر الله قلوبهم وجبات ليت عليهم آياته ذاتهم إيماناً على ربهم يتسبرون الذين يقرن الصلاة من ما رضواهم أولئك هم مؤمنون حقاً. له درجات عند ربي ومغفرة ورزء كريم فما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من الذين في يجادرونك في الحق بعد ما تبين فأنما يتاقون إلى الموت وهم ينبرون فإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتعذون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فيراد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يَخَفْ ظَلْفَ وَيَضْرِقُ رَأْسَ يَوْمٍ سَرِيعٍ يَجْرِي إِذْ سَقَيْنَاكُمْ وَرَقَقْنَاكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَمْ مَنِ ابْتَغَى ٱلَّذِينَ ابْتَغُوا بِأَلْفٍ مِنَ الْمَاءِ كَثُرَتْ بِهِ الْأَرْضُ فَمَا جَاءَ لَهُمْ إِلَّا قَشْرَاءَ بِهِ اَمَّا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هَادِ يُسَهِّلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير الموجود عليهم على الضوال <تصفيق> يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِّيُحْيَاكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ طَائِرَكُمْ بِهِ وَيَرْقَى عَلَيْكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْكُضَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذَا يُوحِي ربُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ فَأَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا توقتيك الذي مكفر فضرب فرق أعلق فرها منهم كل بناء ذلك بأنهم شاف الله رسولا وَمِنْ شَكِّ اللَّهِ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الرِّقَابِ ذلكم فادوقوه وأن للكافرين عذاب النار الله أفضل الله تعالى يقول عنها فلقد نصركم الله ببدري فأنتم أجلة فاستقوا الله لعلكم تشكرون ومن خبرها الناعير لقريش ناعير يعني تجارة محمولة على جمال حوالي ألف جمل محملة بالبضائع تقودها ابو سفيان كان مشرك سعده أراه ثلاثون أو أربعون رجلا فنذب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إليها. فقال شو في هذا شو شو ذي هذا قال خرجوا إليها لعل الله يمثلكمها يعطيكمها فخرج المسلمون للاقتِجار ففجأة وجدوا أنهم أمام جيش كيف تم ذلك أبو سفيان من القواد المهرمى وجد واحد فسألوا قال له انت شفت حد قال ما رأيت إلا رجلين آخر في هذا المكان يعني نزلوا ببالهم عشان يسقوهم في المكان داخل رحب ابو سفيان واحد بعرف من مكان الجمالين وفتك البعرة دي لأ فيها نوات آه هذه والله على أسوتي داد علف الايه المدينة يبقى الاثنين دول المين لمحمد واصحابه يبحث عنه عشان يستولوا على ابتداره عند ذلك غير الخطة فترك بدرا يسارا وساحلا يعني اتبع ساخل البحر الأخمر ومشي بعيد عن المكان المعتاد للقوافل كان ابو صفيان بعث أرسل مندوبا من عنده إلى قريش يقول لهم الحق تجارتكم هات هتروح فجاء دندب بن عمر الغفاري وشقق قميصه. وغير رحله عشان يبقى الصوت مع, الايه؟ مع الصورة يبقى الاثنين مناسبين لبعض فقال يا اهل مكة اللصيمة اللصيمة والاموالكم مع ابي سفيان لا ارى ان تبركوها فالتعرض لها محمد واصحابه الغوث الغوث فخرج اهل مكة ما بين خارج البنكة عما بين مرسل مكانه رجوعي خرج الجيش عشان يحمي التجارة التجارة نجت وصلوا ابو سفيان مكة بين بعث لهم يقول لهم اخرجوا للتجارة بعث يقول لهم ايه تعال ولا داعي لي البقاء ولا للقاء المسلمين فتجارتكم قد نجت. أرسل أبو سفيان هذا المنجود للجيش والجيش كان قد وصل مكان يقال له تدري هذا المكان موجودا لمن يذهب إلى طريق المدينة يجد هذا المكان جاء رسول أبي سفيان وقال لهم هذا لا داعي لبقائكم وتعالوا وتبارتكم نبه من اللي منعهم من الرجوين فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنه الله قال لا الله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا لنخر الجذر ونطعم الطعام ونسك الخمر وقعد فعالنا القيام وتسمع بنا العرب ولمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا فالقيام يطعم الطعام يسك الخمر وترؤس الدوار عليهم المتهمة ويبقى كمعة ضرب الشمئون في قبائل العرب فلا يزالون يهاجمون في وهكذا خرج المسلمون لاتدام خروجهم بالجيش اذا تغير الامر فايتقدمون ان يتفخرون فيتقدمون ان يحجمون في الكائب العظيم دائماً يستشير أصحابه وهل هناك أعدم قيادة من محمد صلى الله عليه وسلم وترعى ايه؟ استشار أصحابه يعملوا ايه؟ يقدموا ولا يتأخروا لأنهم ما كانوا خارجين للقائب جيشي إننا كانوا صارجين للقاء تجارة وتكاريش التجارة إيه رصيطا تولوا على ألف بعيد محمد التجارة عن رصيط لكن يفاجأوا بجيش القرآن طور هذا كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنون لكارهون يريهون طبعا الحال قريش مجادلونك في الحق بعدما تبين تبين الحق مع ذلك مجادلونك لا يا رسول الله نرجع الى المدينة لان وراءنا مات ونعد انفسنا وبعد المدينة مجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساحون الى الموت وهم ينظرون رسول أنجل كان رسوله صلى الله عليه وسلم إن لابد من أن يظهر المسلمون بإحدى طائفة طائفة الاول. التجارة أو الجيش التجارة مع طائفة مجلس طائفة فلابد من المسلمون في على واحده التجاره على الجيش شيء تبعت من عند الله في اعاده عظيم مين المسلمين من من قلوبهم مقولوبه المعاني اكثر المسلمين ولبذه التجاره دي كده على ظاهرها التجاره دي غير ذات الشوق لا شوق تسيير لا سمحيه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 وتودونه بته الشوكه لا لا لا وتودوها ايه غنشه ذات الشوك غير ذات الشوكه اه اللي هي السجار لان ليس له ولا سناء ولا حاجه شوفوا لا, لا لا لا لا يا معشر المسلمين مش كده دي انا والله ذات الشوكه دي سجاره فيها المبكس وفيها المبجيه وعيش بعيد محملة بالمضاع لما علينا إيها روض عما تركناه في مكة فالأول وأول وكنام في حليفة كي يعني وإنتم توقف دارة وإنتم توقف دماغ المكتب والخسارة داخل عندكم داخل في اتجنكم لا لا وما هي يعني تجارة خليهم عشر تلاس كامل اسمتهم وغوانتم و اموالكم و علشان التجارة تحطلوها لا ما كان ينبذي كان ينبذي ان منكم تفضوا ذات الشوكة مش غير ذات الشوكة ايه قيمة غير ذات الشوكة ايه قيمة الماديات ايه قيمة التجارة ايه كسبت التجارة افضل كتبت عشر اضعات التجارة بنتوا يا يا مهاجئون تركتم الضور والأموال والأموال كنت يا أنصار فتحكم بيوتكم وتبرأكم بأموالكم وكل ما تريكم ما تكيب فتجارة في كيف؟ كان يصحبكم تردونا أن غير ذات الشوكة تكون لكم لا، ما كان ينبغي أبدا كان ينبغي أن تحبوا ذات الشوكة حب الجيش ليه؟ الأصل الجيش فيه. إحقاق الحق وإبطال الغاطر وقف عداب للكاسرين وقفل سماديد الكفر وانطلاق الدعوة إلى الله محدش حياة تطرق آه قادم لقاء الجيش حينتج هذا نبقى ذات الشوكة هي وليحق كلها رقاءكم لعدوكم وحربكم واستقصالكم لأهل الكفر آه ابو داوود اللي الليونيش واجب تفكر فيه مش تفكروا في الماديات لا لا ويريد الله أن يحق الحق بكلماتك ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان من دينهم يا جاب الدين درس يا يجد المسلمين على امتداد التاريخ درس من حساب المكسب والخسارة يجب أن لا يدخل في حروبنا حساب المغانم والمغارب هذا الاستجاه إنما أنتم أصحاب مبادئ إنما جئتم وحاربتم وخرجتم من دياركم وبدلتم كل ما تملكون لإحقاط الحق وإصال الضر وهذا هو واجب كل مسلم أن يعمل لإحقاط الحق رفع مش يعول الباطل، آه، ويفوض على الباطل، ويرفع إيده للباطل، ويبلي بفوصه للباطل، كل ذلك ستحاسبون عليه يوم القيامة. اللهم أعين الحق حقا واجتنب تبعاً. لا إله إلا لا يستبد بها انسان ولا يكون الصغيان او الجبروس هو الحاكم او الراعي او اي واحد يتولى امر المسلمين فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قام ابو بكر رضي الله عنه فقال واحسن احسن في الخوف ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال واحسن في الخوف هذا هو عنه انا لابد ان احنا نزل وولاك ولا لا لنا ان نرجع فانا الرزور فيه مدرة كبيرة ثم قام المقداد بن عمر فقالت كلمته الخالدة المدوية في الآفاق قال عندنا رسول الله لما اردت فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بني اسرائيل لموتك اذهب عنك وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن نقول فَإِذَا انثورَتْ رُكَبُكَ قَاتِلًا إِنَّ مَعَ الثَّمَرِ مُقَاتِلُونَ فَحَاصِرُوا المفاتل عَنْ يَمِينِكَ وَعَنِ الشِّمَالِكَ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ وَلَا تَكُنْ عَنْهَا حَاسِرًا لَوْ قُذِفَتْ بِهَا إِلَى بَرْقِ الْغَمَامِ لَجَالَبْنَا مَعَكُمْ جُنُودَهُ حَتَّى تَمَلْؤَ فَصُورَةُ صلى الله عليه وسلم بكلام المقداد ودعا له بخير كلام المقداد يقول له احنا لو انت رحت بنا الى اقصى معمول الارض نروح معاك لا نتخلق واندي لما اردت ولما اردت الله ونحن معاك وعبين المقداد قارن بين بنو اسرائيل واصحاب النبي محمد بنو اسرائيل قالوا لموسى ان رحمك ربك فقاتل انها هنا قاعدين انما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ادخلوا فكن مخلص و من اعداء اعداء الله. فالله ده فيه قوم جبارين وانا لن ندخلها حتى نخرج منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. وقال لن ندخلها ابدا ما دام فيها. روحي تغبط فاتلا. وحنا قاعدين هنا منتظر ايه النتائج تنصبه النتائج الحرب انت وربك تقاتل لكن اكنا لا نقاتل اننا هنا قائدون لكن اصحاب النبي محمد تقولون له اذهب انت وربك تقاتل انا معكما يقاتلون هذا القرص ويقولوا إنها هنا قائدون ويقولوا إن معكم مقاتلون نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلقك من جميع الجهات نقاتل معك يا رسول الله ويحميك لأموالنا وأنفسنا وأولادنا نحمل إسلام هذا إن صرت طبيعة اليهود الخائرة الضعيفة في الجبال وطبيعة المسلمون القوية الثابتة المتأثمة طبيعة أصحاب موسى في خوارجهم وضعفهم ومزلتهم وطبيعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في صوتهم وثاباتهم المقداد عرف عرف الفرق بين الطبيعتين وبين الجماعتين يعني احنا مش هنقول بين العرب والاسرائيلي ها الا ها هنا قاعدنا هنقول ان معتنا مخاطبه هذا فرق بين اليهود والمسلمين فما بال الأمور قد تغيرت اللي يشوف الوقت من اراد هم اللي عندهم ضعص وخورر ومجلد واليهود هم اللي عندهم ايه اقدام وثبات وقوة لانه ينقصروا ويتجمعهم الحقيقة ان اليهود ليس عندهم هذا ابدا فما زال الضعص والجبن والخورر عندهم لكن اللي حدث هو تفرق المسلمين وتشك الشمله وتبعث شقوقه الذي حدث والضعف الذي حمى بالمسلمين والجبن والطور الذي فيه اليهود في اليهود نقول انان فتمنوا النوت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا وَأَلْوَلَ تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الناس على حَيَاةِ أصبحت هذه الصفات موغولة عند المسلمين يحرصون على الحياة ولا يتمنون الموت ويهربون منه ويفرون يفرون من الجهاد ويثبتون الناس ويعرصونه يعرصونه عنه ويبطئون الناس من إن, ان يقوموا بهذه القريبة فالذي حدث وما اصاب المسلمين من خوار وضعف لكن اليهود ليس عندهم لا عزمات ولا قوة ثابتة ولا شيء من هذا هي صفاتهم دائما انما المثال الذي هد هدف المسلمين في لما ترك التمسك بدينه علينا ان نرجع الى الحلق الذي علمنا السلام اياه من قوة وشباب ومن جهاد في سبيل الله وان نكون كما قال النكداد بن عمر لرسول الله نقول اذهب انت وربك تقاتل اننا معكم المقاتلون نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك هذا وبالله التوفيق في غضرة برشي الذي خففت في نفس هذه الأيام منذ أربعة عشر قرن فيديد فكانت اليوم السابع عشر من رمضان إلا أن صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه للخروج للقاء التجارة ففوجئوا لأن التجارة قد ذهبت وأن الجيش هو الذي تقوم أمامه فشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كشأنه دائما وعادته في كل عمر فلم يكن يقدم على شيء إلا بعد أن يتشير هما ابو بكر فقال وأحسن، وقام عمر فقال وأحسن. ربي ربي الله عنهما. وقام المقداد بن عمر من المهاجرين فقال يا رسول الله إنذر ما أراك الله فنحن معه. والله لا نقول لك كما قال بن اسرائيل لله. اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون ولكن نقول قلت اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون مقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك والذي بعثك بالحق لو صرت بنا إلى قرش الغمام إلى أقصى معمور الأرض نجالدنا معك من دونه حتى تبلغ ثم اللهم صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس قال هو أنت تمعت رسول الله مستشارة إبار أصحابك من أبي بكر وعمر والمقداب قال أشيروا علي أيها الناس يقصد من باية؟ يقصد الأمصار ليه؟ لأن الأمصار كان أكبر وأكثر حجماً أكثر عدداً لكثير من المهاجرين هذه الواحدة الواحدة الأخرى